أخي المسلم في أفريقيا، أخي المسلم في آسيا، أخي المسلم في أفريقيا، أخي المسلم يا من أنت لم تسعدني برؤيا، وبين عروقنا تجري دماء قوة عظيمة، أخي المسلم يا من أنت لم تسعدني. أخي المسلم في آسيا، أخي المسلم في أفريقيا، أخي المسلم في آسيا، أخي المسلم في أفريقيا. تحافزني لدفع الشر وإن دعيتني حيا، فأقوى الأرض عذباً أقاتل دونك البغياء. تحافزني لدفع الشر وإن دعيتني فأضل الأرض الارض ضانا نقاتل دونك البغيا اخي المسلم في آسيا اخي المسلم في افريقيا اخي المسلم في آسيا اخي المسلم في افريقيا اخي في الدين لا تحزن سيقبل فجرنا القضي وتبصر رد بنا يوما إلى غايته ani na tej sali nie ma <tane> w tej sali, nie ma w tej sali, nie ma w tej <tane> يزوف الخير لي الدنيا ويزهق دعوه البغي وتو بصر ركبنا يوما الى غايته الدنيا أفريقيا أقل المسلم في آسيا أقل المسلم في أفريقيا أخ المسلم في آسيا أخ المسلم في أفريقيا وهذا النداء لك يا أخي يا من لم تكتحل العين برؤية محيّاب أينما كنت في كل أنحاء العالم.